أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا كَانَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ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 وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَاللَّهُ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي مَن يَشَاءُ وَيُمِيتُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا طَلَقَتْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرُنَّانَ تَنْتَظِرُكُمْ يُرِيدُونَ بَدًّا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكٌ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا أَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلٌ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو فَإِن فإن تضيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا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 جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أنيما لقد رضي الله عن المؤمنين تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأفابهم فتحا قريبا ومغالم كفيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما فَعَذَكُمُ اللَّهُمَ غَالِمَ كَفِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ سُرَاطًا وَأُخْرَاهُمْ لَمْ تَقْنِرُ عَلَيْهَا قَدْ أَحَادَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوا الْأَدْبَارَةُ مَا لَا يَجْدُونَ وَلِيًّا ولا نصيرا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديدا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوّعُوا لَهُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ شَيْئًا ۖ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالضُّرِّ مِنكُمْ أَوْ لم تزللوا لعذبنا الذين كفروا منهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم العمية عمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأغزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسولا رؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين ومحلقين رؤوسكم ومبصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 Valladin məghu və şiddət, ələ küffar rıhman, əbəynəm tıra, öm rükğən, ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذر إن أخرج شطأه فازره فاستغلط فاستوى على سوقه يعجم المراعة ليغيظ بهم الكفار وَعَذَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجْرًا عَظِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع علي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتنا ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبظ أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغوون أصواتهم عندهم دار رسول الله أولئك الذين امتعان الله قلوبهم لتقوا لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجر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 أن تصيب قوم بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين، وعلموا أن فيكم رسول الله لم يطيعكم في كافرين. الأمر لعنتم ولكن الله عبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طايفتان من المؤمنين قتتلوا فأصنعوا بينهما فإن بغت إحداظما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فاصمحو بينهما بالعدل وأقصط إن الله يحب المقصطين.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 وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَائِهِنَّ نَاصِحَاتٌ ۖ فَتَأْتُونَ مِن دُونِهِنَّ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ